سبع. استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك الذهاب إلى المدرسة صباح الخير يا أمي صباح النور يا بنتي اليوم عندي امتحان يا أمي ولذلك نهضت مبكراً أين كتاب اللغة العربية؟ كتابك على المكتب في غرفة الجلوس وهل حقيبتي هناك أيضاً يا أمي؟ لا حقيبتك في الصالة إلى أين تذهبين مع أبي هذا الصباح يا أمي؟ نحن نذهب إلى السوق وسنرجع إلى البيت قبل صلاة العصر أتفضلين الشاي أم الحليب في الفطور يا بنتي؟ أفضل الحليب على الشاي في الفطور الفطور جاهز الآن شكرا يا امي سلمت يداك عفوا يا عزيزتي